أربعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترنّاس ولكن عذاب الله شديد ومن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 سوء ان كنتم في ريب من البعث مِن خلقناكم من تراب ثم من مطفاه ثم من نقطه ثم من, علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجن مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن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 فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة قلذ على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله مالا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 الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يضيظ وكذلك أنزلناه آيات بيناته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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود سَيَذِ الْحَجُّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا منافع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم اللَّهِ في أيام معلومة ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعبوا البائس الفقير ثم الَّذِي يُقْبَضُ تَفَثُّهُمْ وَيُفُونَ ذُورَهُمْ وَالَّذِي طَافُوا بِالْبَيْتِ العتيق ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فجتني بر جسم الأوثان وجدتني بقول الزور حنفا أن الله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 ثم ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من به الأمعام فإلهكم إله واحد فنه أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم والصابرين على ما صادقه والمقيم الصلاه ومن رزقناهم ينفقون والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصلاة. فَإِذَا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب 126. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا قولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إِنَّ الله لقوي عزيز الَّذِينَ إن وإسكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإي كَذَّبُوا كَفَقَد كَذَبَت قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وعاد وثمود وقَوْم إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ نُوتَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَنلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُم ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلكنا وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد افَلَم يَسِيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُنُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما صَلَّى مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شطاق بعيدا ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مريت منه حتى تأتيهم الساعة بوتة حتى تأتيهم الساعة بوتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب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 لا يدخلنهم دخل يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن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 وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله وإن فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختنفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن وَذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به علم وَمَا مِنْ نصير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 وعدا الله الذين كفروا وعدا الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.